ان الذين لا يا رجوه من الركون انا ربو الحياة الدنيا يطمعون بها كل منهم الايعس لا تصلون هيا كما هو قاربنها كان ويكثرون ان الله هوامر تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانكم رعاهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أي الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله الشر استعجالهم بالخير لكضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجوا لقاء في طغيانهم يعلمون وإذا مس الإنسان الضر دعونا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما ما تشفنا عنه ضره مرة أن لم يضعنا إلى ضر النسى كذلك زين للمسرسين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا كذلك نجد القوم المجرمين إن جعلناكم خلائف في الأرض من بعضه لننظر كيف تعملون